the <سؤال> <سؤال> <تصفيق> أخذوا أيماناً جنةً فصدوا عن <على> سبيل الله <إن> Thank لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيعة عليهم هم الغدو فاحذر إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَلَوْ إِنَّهُمْ استغفرت لهم لَمْ لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم Waarom? فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَمْ تَنزِعُ إِلَى أدل قريب قَرِيبٍ سَأَصْدُ من الصالحين مِنَ الصَّالِحِينَ Oh, <laughs>